صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار نحمد الله عز وجل ونشكره في هذا اللقاء المبارك ويسر هذا الأمر مع اني اعتذر أيضا عن الدرس الماوي كنت موجود لكن سبحان الله أني وقع يعني عطل في الكورت الذي استعملوه فاستخدمت آخر ونسيت أن أثبت برنامج الغرفه الصوتيه الصوتية وكنت أحاول أدخل من غير فائدة ومع الأسف سبحان الله ما تيسر لي أن أتواصل مع أحد من الإخوة حينها فقدر الله ما شاء فعل الحمد لله على كل حال نعتذر مره اخرى ان شاء الله تعالى نستمر في دروسنا التي شرعنا فيها في بعض الفوائد التربويه من الايات القرانيه او السنه النبويه و قبل هذا ايضا اود ان اتقدم ايضا بالتهنئه والتبريك والدعاء والتوفيق لإخواننا في تطوان وأهنئ الجميع بافتتاح المقر الجديد في تطوان وحقيقة أن يعتبر حدث يعني كبير وحدث رائع ومسعيد ويفلح القلب أن نرى مرة أخرى يعني. مقرا لإخواننا في الدعوة إلى الله عز وجل والعمل والسعي في في صلاح الناس ودعوتهم هذا العمل حقيقة ليس بعمل سهل يعني عمل ليس بالسهل يعني افتتاح يعني مقر جمعية وإنشاء مكتب والإجراءات وغير ذلك والله يعني كثير من إخواننا ربما يعني لا تصورين مدى المسؤولية والتعب والركض والاتصالات والجهود يعني عظيم جدا بدلها اخواتنا جزاهم الله خير وانا اريد ان اشير هذا الامر لانه كما يقول القائل لا يعرف الفضل لأهل اهل الفضل الا ذوه فاذا كنا من اهل الفضل ومن اهل الاعتراف للناس بالخير لا بد لا أن أذكر هذا الأمر. أقول لاخواننا جميعا في تطوان هؤلاء الاخوه في المكتب وفي غير المكتب والذين كما يقولهم الجنود المجهولين الذين يعملون من وراء الخفاء. فهؤلاء كلهم مشكورون يعني حقيقة. نعيد اكرر مثل هذه الجهود جهود عظيمة وجهود جبارة، وإن كانت هي حقيقة بداية وليست هي النهاية لكن لا بد أن نشكرها، لا بد أن نقدرها، لا بد أن ندعمها، لا بد أن ندعمها بكل ما نستطيع، بدءا بالدعاء لهم بالتوفيق وبالنصيحة لهم، وإذا ابدأ المشورة الحسنة، ثم بالجانب الماديه كلها ما يستطيع الإنسان أن يفعله ولو يأتي بدفتر يقول هذا يا اخوان من يحتاجه قلم أوراق عندي طاولة يعني ما تدري ما تدري هذا العمل الذي تراه قليل ماذا يكون عند الله عز وجل وماذا يكون اجره يوم القيامة تعرفون والحديث المشهور عندما عندما جاءت المرأة الى بيت عائشة رضي الله عنها فلم تجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرأة طبعا فقيرة تريد يعني شيء الطعام فلم تجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم سوى تمرة سوى تمرة واحده وفي رواية مرات فشقتها بين ابنتيها ولم تاكل شيئا وفي الأخرى أنها أعطت لكل واحدة تمره وأرادت أن تأكل الثالثة فنظرت إلى بناتها وهم ينظرن إليها إليها في لهفه للتمر التي في يدها فشقتها بينهما بين البنتين فعجبت عائشة رضي الله عنها لهذا العمل فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه وأثنى على عملها وبشرها بالجنة وقال اتقوا النار ولو شق تمره مثل هذه الاعمال اعمال عظيمه وإن كانت الجهود يعني كان هي تمره ولكن انظروا الى هذه التمره كيف اوصلت هذه المرأة الى رضا الله عز وجل ايوا احد الاخوات تقول الصوت غير واضح ومتقطع فهل هذا عند الجميع ام فقط عند الاخت هن كان عند الجميع ننظر حل هن كان عند الأخت تنظر حل ومع عبد الرحمن تقول الصوت واضح وأنا أظنه واضح أنا عندي المؤشر من الصوت يعني مؤشر الصوت يعني يعطيني إذا الصوت جيد بل أنا أبتعد, على حتى الصوت أنا أبتعد عن الميكروفون حتى لا يكون الصوت مشوش نحاول أن أبتعد عن الميكروفون حتى لا يكون الصوت مشوش <تصفيق> أرجو أن يكون الصوت واضح معنا الصوت من غير صوره فإن شاء الله الصورة فيما يأتي تقول عند ربما الاتصال نعم ربما الاتصال عندك ضعيف طيب نرجع إلى الموضوع الذي ذكرنا في أن العمل وإن كان قليلا إذا كان فيه إخلاص يبارك الله فيه وهذا موضوعنا اليوم موضوعنا ننصح هؤلاء الاخوه بأن يخلصوا عملهم لله عز وجل نحن أخذنا درس الفاتحة وأخذنا فيها ثلاث حلقات في فوائدها التربوية وأعظم فائدة نستفيدها بسورة الفاتحة الإخلاص أعظم فائدة كل فوائد التي مرت معنا كنا نقف بعض الأحيان مع الآية بعده فوائد فهذه كلها لؤلؤتها وأفضل ما فيها وأعظم ما يمكن أن نستخلصه منها أن أي عمل يعمله الإنسان من الأعمال الصالحة إذا لم يكن فيه إخلاص فهو لا قيمة له فهو لا قيمة له ما فيه قبول ولا لا أجر ولا فيه ذرقة ولا ين ين يدوم أن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير قطع فصل فنريد أن نقول اليوم لأنفسنا ول أخواتنا والإخواننا ولجميع أن أعظم فائدة نستفيد بصورة الفاتحة إخلاص العمل لله عز وجل وهذا واضح في لا إياك نعبد وإياك نستعين إلا لنعبد إلا أنت ونستعين فنحن نخلص لك العبادة ونخلص لك في الاستعانة وتعرفون وصدق معنا أن الفاتحة سر القرآن وأن إياك نعبد وإياك نستعين سر الفاتحة بمعنى أن هذه الآية يا كلا بدوي يا تضمنت هذا الأصل العظيم من أصول العبادات شروط قبولها وهي الإخلاص لله عز وجل. فنقول لإخواننا ونقول لمن يسمع ولجميع من في تطوان هذا العمل الجميل الجبار لعمل يعني الجليل لا بد فيه من الإخلاص. إذا لم يكن فيه إخلاص اولا ما في أجر لاحظوا جهود جليله يعني حقيقة يعني جهود جباره اخوان الله يعني اتصالات وروح تعالوا صوروا وشوفوا اللجنه والمقر واجمع الناس وكذا يعني ليس بالأمر هين سهل جربنا هذا الامر من قبل فاذا كان هذا العمل كله ما في اخلاص مصيبه قام بمعنى أول شيء ما في أجر ما في قبول تجتمع تضيء للناس وتحرق نفسها نقول أيضا هذا العمل إذا ما فيه إخلاص ما فتكون فيه بركة بمعنى لن ينتفع منه أحد لا عامله ولا غيره إلا أن يشاء الله ونقول أيضا أن هذا العمل إذا ما فيه إخلاص لن يتم لن يدوم لن يطول حبله قصير نعم كم من أناس عملوا أعمال كبيرة وعظمة ثم أفنوها وهدموها بعدم إخلاص لله الله عز وجل فيها ورحم الله من قال من السلف كم من عمل كبير قللته المية وكم من عمل قليل كبرته المية وشياهد هذا في التاريخ وفي الأدلة القرآنية والنبوية كثيره جدا أن هناك أعمال في أعمال كبيرة جدا ولكنها ما أخلص فيها أصحابها فصارت هباء منثورا قال الله قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل أينبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون الصنع والأحاديث كثيرة أيضا فنقول للإخوان بالترجة الأولى وللجميع من يشرفه هذا العمل ويفرخه لا بد فيه أولا من الإخلاص لا بد أن نحقق فيه إياك نعبدو أيدا المستعين نجعل هذا العمل لله إذا كان لغير الله فلا بركة فيه ولا قبول فيه ولم يتم ولم يدوم وسيحصل فيه النزاع. وسيحصل فيه الفراق والاختلاف والشقاق وسيكون مفتاح شر لا مفتاح خير خير الناس من كان مفتاح خير مغلاق الشر وشر الناس من كان مفتاح شر مغلاق خير فنريد أن نفهم هذا الأمر ونريد أن نقول للجميع للجميع أن من يريد أن يتعاون ويريد أن يعمل في هذا المجال مجال دعوة الله عز وجل لا بد أن يستحتر الإخلاص لأمور منها اولا لما سبق أن الإخلاص شرط في القبول وفي الاستمرار وفي البركة والأجر والمتوبة وغير ذلك ثانياً. ثانيا أن العمل أي عمل كل ما كان أعظم وأكبر وأجل كان أمر الإخلاص فيه أخطر وأشد وأصعب كل ما كان العمل أكبر كان الإخلاص فيه أصعب لان الشيطان أقسم بين يدي ربنا الرحمن على إغواء الإنسان قال فبعزتك الأغوية من أجمعين إلا عبادك من المخلصين ولا آتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أينانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر ومشاكرين لماذا يغويهم يغويهم اولا بفعل المعاصي يبدأوا بالشرك ثم الكفر فلمستفى بالكبائر ثم بسائر المعاصي ثم ببيع الواجبات وتفوت الطاعات. ثم لم يستشد بإفسادها وبالتشويش على أصحابها وبإدقاء المساوس أو, أو بالإلهاء والإشغال بالمباحث والأشياء التي أداحها الله عز وجل مأكولات ومشروعات وغينها فللشيطان طرق عديدة كثيرة في إغواء الإنسان للشيطان طرق عديدة وكثيرة في إغواء الإنسان فكلما كان العمل أكبر سيكون جود الشيطان أكثر فإذا كان الشيطان يتربص بمن يتصدق بالدرهم والدينار ليغويه ويجعل عمله لغير الله ويتربص بمن يصلي ركعتين ليرأي بها الناس فكيف بمن يدعو إلى الله هذا أشد على الشيطان من ألف عابد ومن ألف متصدق لأن هذا يهدم الشرك يدعو للتوحيد يمثل البدع. ويضع إلى السنة يلقد الناس من البدع والخرافات والضلالات ويعلمهم دينهم فهو أشد على الشيطان من أي إنسان فعملوا هذا إن ستعى الشيطان المفسده بالرياء مثلا بالسمعة بالعجب بالكبر بحب الظهور بالشهرة بالتنازع والانانيه فهنا سيفحل وسيشتغط وسيشتغط كل ما يستطيع لأن هذا العمل عمل كبير عمل جبار فكل ما كان العمل أعظم كان حفظ الشيطان في إفساده أكبر ليش لأنه يسعى إلى إفساده بكل ما يستطيع ولذلك يقول العلماء أن من أخطر ما يخشى منه على أصحاب العبادات وأصحاب الأعمال الكبيرة الرياء الرياء وأن يفسد عليه عمله ولذلك السلف ما أكثر أقوالهم في تصحيح النية وفي مجاهدة الشيطان في دفع وساوسه في الرياء وغير ذلك والواحد من يقول أنه يتقلب عليه نيته في المجلس الواحد عدة مرات والواحد منهم يخطب الخطبة كما ذكر عن 30 السلف، ثم يقف ويستغفر الله ويثبت نيته ثم يتمد يعني الشيطان جاء ويسلوا في صلاته وفي تلاوته وفي قراءته وفي محاضرته وفي درسه وفي تأليفه وفي دعوته وفي نصيحته وهلو مجرى فيأتيه من كل الأبواب الناس ينظرون إليك الناس يحبونك الناس يكرمونك الناس يقدمونك ستشهر وهلو مجرى فيأتيه في ذلك من أشد وأعظم الناس خطورة في هذا الباب من تصدى الدين الدعوة للمناصب العظيمه التي فيها الكنافه في الشريعه من اشد الناس معاناه في هذا الباب لان الشيطان ما سيظهر لوسوسه لواحد يشرب خمر او الواحد يتفرج في ماتش كوره يعني لاعب كوره أو ينظر في فيلم أو غير ذلك هذا خلاص في الجيب لكن هو يريد هذا الذي يعني يحاربه بتوحيده وباستقامته يريد ان يفسد عليه كل ذلك بجميع الطرق اما يصدى عن ذكر الله وعليه الصلاة اما ان افلت وذهب صلى يأتي وسوسله ويفسد عليه الصلاة اما استطاع يأتي لان باب الرياء والعجب وغير ذلك اما قبل العبادة اثناء العبادة وحتى بعد العبادة فالرياء فلا يكون فقط في العبادة الرياء قد يكون قبلها وقد يكون بادر العباده ايضا يجلس الإنسان يرائي ويسمع ويقول ليت فلان كان لكان أعجب بي كذا ولكان قال كذا ولكان كذا ولكان كذا, ولا كان كذا. هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له نحن الآن نجتمع في المنتدى ونجتمع في الغرفة الصوتية وربما في عدة أنشطة دعوية فإذا ما كان عند الإنسان إخلاص وخلع للذات وتبرؤ من حظ النفس فسلام على البعوة وسلام على العمل وسلام على كل ما ممكن يفرح بالإنسان يوم القيامة لذلك نريد أن نستفيد هذه الفائدة العظيمة من سورة الفاتحة أن نجتهد قدر ما نستطيع في الإخلاص بالله عز وجل وأن نعلم نعلم علم اليقين أننا في حرب في حرب ويتربس ونترب لنا الشيطان من كل مكان لكي يفسد علينا هذه الأعمال العظيمة الله عز وجل في القرآن الكريم حتى نرجع إلى الموضوع في أساسه في عدة مواطن يذكر العبادة ويذكر معها الإخلاص آيات كثيرة جدا يفتح القرآن ويضرب حتى أهل الكشامل والعلي ويكتب مخلصين أو مخلصا له الدين أو يطلع لك عدة آيات تذكر فيها العبادة وبجانبها الإخلاص وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فدعوا الله مخلصين له الدين شوف الدعاء والعبادة فأعبد الله مخلصا له الدين قل إني أن أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني والآيات كثيرة في القرآن الكريم لماذا؟ لا لابد من استحضار هذا الأمر في كل شيء في كل شيء نعطيكم مثالا مثال, مثال بسيط جدا في الصلاة إنسان خ... يعني قام ربما ربويتي الشيطان يقول الله توضى بسرعة حتى تكون أنت أول من يدخل لانه اذا دخلت أنت الأول الناس يقول ما شاء الله شوف دائما يأتي قبل الوقت قبل الأذن وتحصل حارس ويسرع وكذا هذا ضرب الشيطان في مقتل وإذا خرج من الباب يقول شوف شوف كم الناس حصلت ينظرون إليه وإذا دخل المسجد يقول أشوف انتبه تخلوا عليك خشوع عليك وقار حتى يحترمك الناس ويعلمون أنك ما شاء الله. وإذا قام يصلي لا لا يحتاج. تول سجودك وتول ركوعك وفعل وفعل. وإذا سلم من الصلاة يقول لهم خذ مصحف قراء. إذا دخل حد بعدها لا ده أقل شيء يشوف يقرأ القرآن وسوي نفسك يعني خاشع في القراءة. وإذا انتهى ييجي وسوس في صلاة الفريضة وإذا بعد الفريضة وسوس في النافلة وإذا خرج من المسجد وسوس له يقول له شوف الناس وكذا يعني. هذا في أمر واحد بس هو أمر نعيشه يوميا يوميا نعيشه فنبالك بالأمور الأخرى أمور كثيرة جدا أمور الاستقامة أمور النصيحه أمور الدعوة أمور كثيرة قد يأتي الشيطان ولا ندري هذه المشكلة هذه المشكلة أنه عندما يأتي الإنسان الشيطان في مثال الأمور قد ينسى قد تعجب الوساوس وستعجب هذه الزخرفة التي تزخر الشيطان فينساق معها فحين ينضغن يعني ينفر الى الاخلاص ويستعيذ بالله من الشيطان ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا اذا سنن تذكر وان ليس الاخلاص عندما يأتي شخص مثلا بعض الناس يقول لك طيب الناس يحبونني ويمدحونني ويثنون علي انا ما انا اعمل لله نقول هذا ليس من الرياء هذا لي... لا لا يبسط الاخلاص بل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن عندما يعترف الله الناس له بالفضل ويحبونه لفضله وغير ذلك مع أنه هو لا ينفعهم مدحهم ولا يضره ذمهم فنقول هذا ليس رياء ولا سمعة بل هذه عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة والأخوات كما ذكرنا نحن بدأنا بالكلام حول موضوع العمل الذي تتحفيه تطوان عمل جمعي المبارك إن شاء الله تعالى وذكرنا أنفسنا وإياكم بمشروب الإخلاص في هذه الأعمال وربطنا هذا أيضا بمسألة الفوائد التربوية التي استفدناها من سورة الفاتح من أخلص لله عز وجل في عمله بارك الله له فيه وثبته عليه كثير من الأعمال قد يعملها كثير ناس ونتركونها يقول انا لا ما استطيع ما ان استمر يقول لعل هناك نقص الاخلاص او ضعف لانه لو كان هذا العمل خالص لوجه الله عز وجل ومقبول عند الله لا, لا استمر ولا دام ولا ثبت عليه لان ما كان لله دام واتصل وما كان من غيره قطع وانفصل وغير المخلص كما ذكرنا عمله مرتد عليه في الدنيا والآخرة لا يقبل منه هذا العمل سواء كان ذلك بسبب الرياء الذي هو عمل الباطن أو السمعة والسمعة ليس معناها هي مآلها والرياء سواء لكن السمعة هي نوع من المباهات بالعمل والافتخار به ويريد أن يسمع الناس ذلك وأن يسمعوا به في المجالس وفي القنوات وغير ذلك فلا شك أن هذا أيضا مما يفسد الأعمال ويبطلها. إذا كان العمل يقول, يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فإذا كان ل... فإذا كان بهذه المتابة فلا بد من أن نستحضره وأن نحافظ عليه وأن نتذكر حتى ننجح ونفلح في الدنيا والآخرة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر قصة البغي. التي سقت كلبا فغفر فشكر الله لها وغفر لها قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ليست كل بغي سقت كلبا يغفر لها ليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها ماذا يريد شيخي من هذه الكلمة يريد أن هذه المرأة التي بلغت من الفساد ما بلغت ما كان هذا العمل لوحده فقط أن يدخلها الجنة وإلا لقامت كله من كان على شاكلتها بهذا العمل وقالت خلاص أنا سقيت كلب ووجب لها كلاب وتسقيهم كل يوم وخلاص أنا داخلا مع هذه لا يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذه المرأة عملت هذا العمل لوجه الله تعالى اخلصت لله وعملته بقلب صادق مخلص لله يقول ليست كل بغي سقط كلبا تدخل الجنة لاحظوا أن هذه المرأة شربت ثم رأت هذا الكلب يلهد ويكاد يموت من العطش فلزت الالبئ المرة أخرى وأخذت الماء وسقته من كان يراها لا أحد في الصحراء من كان سيجازيها لا أحد من كان سيثني عليها يذكرها ويخبر عنها لا أحد ما فيش هي والكلب والله عز وجل ينظر إليه من فوق سبع سماوات مع أن هذا الحيوان حيوان يعني ليس قيمه في المجتمع يعني ضرب حتى لما ضربت القرآن مثل اللي لمثل السوء كمثل الكلب إن تحمل عليه يلا تتركه يلا فهذه المرأة استحضرت شيء في قلبها أثناء هذا العمل كان لها عمل آخر باطني زائد عن العمل الظاهر الذي هو الكلب ما هو هو إخلاص لله عز وجل عملت هذا العمل لوجه الله فكم من الأعمال من هذا قبل هي ما ما عمل كبير من أحسن عسنة عظيمة ونفقات كبيرة وجهود جبارة وكما ذكرنا دعوه إلى الله هي فقط قلب يعني الشيء ممكن أن يقوم به حتى طفل صغير عمل بسيط جدا لكن هذا العمل بسيط ليش وصل بها إلى هذه المنزلة أن تغفر ذنوبها التي بلغت ما بلغت من الفساد وان تدخل الجنة إخلاص، ستقنيه، ستقول عمل مع الله عز وجل لأن الإنسان ينظر إلى الله، لا ينظر إلى غيره، لأنه إذا الإنسان نظر نظر وق، يعني أخلص قلبه لله عز وجل لن ينفعه الناس. وإذا نظر إلى الناس، لن ينفعه، لنفعه لن هم لن ينفعوا على كل حال. إذا الإنسان توجه بعمله إلى الله، نفعه ذلك العمل ولم يضر الناس. وإذا توجه به إلى الناس، ضرّه ذلك العمل وما وما نفعه الناس. فهذه المراه التي سمعتم خبرها فعلق الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى على على ان الكلمه التي ذكرها قبل قليل كم من عمل قليل كبرته النيه وكم من عمل كبير صغرت نيه والله كلمة عجيبة جدا والواقع يعجبها كم من اناس عملوا اعمال وبذلوا اوقات واجتهدوا وصاروا ورخوا وواه وووو ثم صار عملهم هذا صغيرا لا يكاد يذكر وكم من أناس آخرين ما هو إلا عمل بسيط صغير ليس له تلك القيمة ولكنه صار بعد حيل عملا جليلا مباركا وصار قدوة وصار وصار ما السبب السبب هو هذا عمل القلب فأعمال القلوب أعظم اجرا وقدرا من أعمال الجوارح بل أعمال الجوارح هي ناتجه عن أعمال القلوب. عمل القلب قد يصل بالإنسان إلى أعلى المنازل وقد ينزل به إلى أسفل سافل انظروا إلى الصدق والإخلاص والخشية أين تجعل أصحابها في اعلى المنازل انظروا إلى النفاق. يجعل كما قال الله عز وجل المنافقين في الدرك الأسفل من النار نعم ولاحظوا أن الآيات التي تكلم الله عز وجل فيها عن المنافقين كلها تتكلم عن عمل القلب وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولاحظوا أيضا من أدلة هذا المعنى أن رب عمل عظيم صغرته النية ورب عمل صغير كبرته النية قصة الثلاثة الذين أخبر رسول صلى الله عليه وسلم عنهم في الحديث المهول حديث الخطير الذي كان يغمى على أبي فريرة بسببه أبي فريرة رضي الله عنه كان يغمى عليه بسبب هذا الحديث كان كلما جاء ليرويه لتلامده أغني عليه حديث ماذا؟ حديث الثلاثة الذين هم أول ما تسعر بهم النار يعني هم الوقود هم فتيلها. هم القارئ العالم وهو المجاهد الشجاع والمتصدق المنفق السخي أعمالهم هذه أعمال صغيرة ولا أعمال, جلي ولا أعمال جليلة أعمال جليلة جدا ما فيش أفضل منها ليس أفضل من العلم والعمل والإنفاق والجهاد كما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدنيا لأربع فذكر منهم رجل اوتي مالا وعلما فهذا بأعلى المنازل العلم ينفقه في سبيل الله والمال يتصدق به فلماذا هؤلاء الثلاثة هم أول من تستعروا بهم النار اليس لهم أعمال جليلة؟ نعم أعمالهم جليلة أليست أعمال صالحة؟ نعم أعمال صالحة أليست أعمال ظاهرها الخير؟ نعم فما الذي أرسلهم إلى أن تكونهم أول مسألة من النار الحديث معروف عندكم أن العمل هذا ما كان لله عز وجل يقال للقارئ قد, قد قيل ويقال للثاني قد قيل ويقال تتخيل فإسحبون إلى النار فلذلك هذه عبرة إذا كان هؤلاء عملوا هذه الأعمال العظيمة الجليلة ومع ذلك ما نفعتهم يوم القيامة فكيف بمن لم يعمل ولم يخلص فيما عمل العمل يعني قليل والاخلاص غير موجود يعني هؤلاء اقل شيء عملوا اعمال جليله ذك مات في سبيل الله قال يا رب قاتلت فيك حتى قتلت والثاني يقول علمت وجاءت وين رحت وين والثالث يقول انفقت نفقات ووصلت للمشرق والمغرب فكيف بمن لم يعمل ولم يخلص اصلا اعمال ولذلك واحد من ال علمائنا المعاصرين سألوا سأل وسائل قال له يا شيخ أنا كل ما عملت عمل يجيني الشيطان وخلييني أعجب بالعمل هذا وأصير أقول على قول إخواننا المصريين يا أرض هدي ما عليك أدي فقال له هذا الشيخ الجليل قال يا بني هل عندنا أعمال حتى نعجب بها, حتى نعجب بها يعني السلب كانوا يخافون العجب ومن الرياء كانت عندهم أعمال, أعمال أعمال أعمال فقالوا هل عندنا أعمال حتى نعجب بها أصلا ماذا عندنا فلعل أحد الأخوات تقول ما هو الموضوع الموضوع هو مسألة الإخلاص ودلالة سورة الفاتحة عليه كنا نتكلم في ثلاث محاضرات عن سورة الفاتحة ثم انتهينا من الفائد التربوية منها فرجعنا لناتي بأهم في الصوره من الفوائد التربويه هو الفائده الاخلاص لله عز وجل في العمل كنا بصدد حديث الثلاثه الذين سعروا بهم النار ايضا من ادله هذا الباب وهذا الموضوع كف الثلاثه الذين اغلق عليهم الغار وتعرفون ضمن المشهور فلا او الى المطاوه من بيت الى غار فاندحرت تدحرجت صخره من اعلى الجبل فغلقت عليهم باب الغار ما الذي نفعهم؟ اتصلوا على سكايب ولا مسنجر ولا شيخ جوجل ولا ابدا ما كان في شيء من هذه الامور كان كان انقطاعا تاما عن الدنيا وانقطاعا تاما لله عز وجل انقطاع عن الدنيا وانقطاع لله أيقنوا أنه لا مفر لهم ولا ملجأ لهم من الله إلا إليه وأيقنوا أيضا أن هذا المقام الجسيم الخطير الذي هو الموت المتحقق لا ملجأ منه إلا إلى الله والتوسل بالأعمال الصالحة الخالصة لاحظوا الخالصة فتعرفون ان الذي قام وقد ذكر قصه بره بأبوي فقال اللهم ان, اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرج عنهم شيء من الصخرة ثم قام الثاني وذكر قصه الانتعامتي ثم قام وذكر قصة الأجير وكلهم يقول يا رب إن كان هذا العمل خالص لك ففرج عنا ما نحن فيه فتذكروا أعمال أولا ولا بد من تذكر الإخلاص اشترت في الإخلاص قال يا ربي إن كانت خالصة للوجيك فأعود أن أقول أيضا لو قدر الله على مسلم منا شيء من هذا القبيل عفونا الله وإياكم ونجانا الله وإياكم والابتلاء والمحن والفتن مضار منا بطن هل ترى عندنا عمل مثل هؤلاء نتذكره في مثل هذه المقامات؟ ثم ان كان هذا العمل موجود يا ترى هل كان خالصا لوجه الله هل كان فيه اخلاص مشكله معضله لو كان واحدا منا في مثل هذا المقام ماذا سيقول وماذا سيقدم هؤلاء وجدوا شيء يقدمونه في هذه النحنة والفتنة فكثير من المسلمين الأنظمة قد تأتي الفتنة فيرجع إلى غير الله ويستغيث غير الله ويبدأ إدعى الأولياء أنا مرة ركبت في باص بواحة طوان فمرأة أجوز أمامي كادت تسقط في الباص، يعني تعرفون أن الذي يسقط في الباس الله مستعان يعني أمرها فاستغاثت بغير الله دعت ولي من أولياء أولياء أولياء الإسلام لماذا لي إيش قادم فأنا خلفنا يا ربي يا لاب عفو. قالت يا رسول الله افتغلت بالرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا خلفها مباشرة قلت لها أنا جارس على الكرسي لا يا والدتي قل يا الله هذا الكلام الذي قلت خطأ وبيّنت لها بحكمة التي هي أحسن أن الله أعظم وأكبر وأجل وهو الذي خلق الرسول هو الذي خلق الكون ولا أعظم منه الحمد لله يعني فاهمت استجابت معها شخص جانبها ما أدري هو زوجها أخوها ابنها أبوها ما أدري قال اسمعتيش قال لك إفقه قال لك مرة أخرى قولي الله أرسل الله قوليش أرسل الله حتى تقول الله نكلي الرسول يعني هذا السلف فهم كامل الدرس وشرحه بالمقلوب يعني الله عز وجل اخبر عن المشركين اذا ركبوا في الفلك في الفلك دعوا الله اخلص له الدين في الشده والمحنه لا يدعون مع الله احد وهؤلاء في الشده والمحنه يدعون مع الله او ربما يدعون غير الله وحده ما يدعون مع الله أحد. يعني ماشي يكون حتى بالله يعني يدعون غير الله دعوة خالصة فلا شك أن هذا من أعظم مما تريد به الأمة عندما ضاع التوحيد وضاع الإخلاص وفسد العمل هذه هي المعضل الكبرى والقبية العظمى التي تريد به الأمة الأمة ما ينقصها خير ومن يكذب على المسلمين الآن يقول أن سبب مشاكل الاقتصاد وسبب مشاكل سبب الفس... مشاكل التي يعيش فيها المجتمع الإسلام والعالم الإسلام اليوم الدين قلة الدين وضعف العقيدة وضعف الأخلاق وفساد العادات والعبادات نعم السلف كانوا رضي الله عنهم رحمهم يتعبدون لله بالعادات والعبادات كان أحدهم يقول إني لا أحتسب معي جبل فيما أذكر يقول إني أحتسب إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يعني يحتسب عند الله عز وجل نومه أن يكون له فيه أجر كما يحتسب قيامه يقول معاذ رضي الله إني لأحتسب عند الله نومتي كما أحتسب قومتي بمعنى أنه مأجور قائم أو نائم ما معنى الكلام؟ معنى أن هؤلاء الناس عندهم نية عظيمة لا تنصرف عن الله عز وجل ولا عندما توجه إليه لا في قيامه ولا في نيا. بمعنى أن عباد أن العادات صارت عن... أن العادات صارت عندهم عبادات. يتعبدون لله بما نظنه نحن الآن عادات. يتعبدون لله باللقاء يقولونها ويعبدون لله بالمشية وبالنوم وبكل وب... ما يعملونه من أعمال. وهذا يصدق في أقف... هذا مستعد م... م... يصدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية الأعمال كلها بالنية فمن كانت إجراته لله ورسوله فاجرأته لله ورسوله من كانت هجرته للدنيا والصبر أو امرأة كحرة فاجرأته لمهاجر إليه هذا يتعبد الله بعمل وذاك يجعله من العادات فهذا له الأجر وذاك ليس له أجر هو يعتبره عادة هذا يقوم يغتسل يوم الجمعة يغتسل لأنه يوم الجمعة هذا يقوم يغتسل لأنه يريد يمشي يتفسح أو يعني هكذا يريد فقط يعني تغيير رائحة أو إزالة يعني مخلفة أو شيء من هذا. العكس هو اللي بيحصل عندنا نحن الآن. كثير من الناس الآن يجعلون يعني كثير من العبادات عادت. يتقربون إلى الله بأعمال ليس فيها معنى الأبودية والطاعة والإخلاص وإذا كان هذا عند العوام معيب فهو عندما ينتسب الى السنة وطلبة العلم أعيب وأخطر وأشد تجد الإنسان يطلب العلم يقرأ القرآن لماذا يا شيخ تعال لماذا أنت تطلب العلم لماذا أنت تقرا أطلب العلم هكذا يعني عجبني طيب أنت الآن هذا عبادة أو عادة الله يبقى العادة بس يعني عادة عندنا نقرا القرآن وشفت الأمور أعجبتني والشباب وكذا واجدس معهم وأخوات ونمشي معهم ونشغل وقت وكذا قل ما عندك أجر إلا أن شاء الله أما إذا كنت تريد الأجر الكبير العظيم في, أن في طلب العلم فانظر ماذا قال الإمام احمد سئل عن النية في العلم, في العلم. طلب القيادة ما هو الإخلاص في طلب النيه في طلب العلم صلاح النية قال أن يروي أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره يلوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. بمعنى يتعلم الجهل عن نفسه ولكي يعلم غيره في الجهل عن الناس. هذا في أمر عظيم طلب العلم فاستحضار النية في هذا العمل الجليل أولى وأهم فإصلاح النيات وإخلاصها لرب البريات أمر لا يجوز أن نغفل عنه طرفه عين وإذا غفلنا عنه طرفه عين لا تحسب انها فيها فيها قاضية طلب قاضية كما يقال يعني في قانون الرياضة الإنسان اللاعب هو يد... في فنون القتال ما ينبغى أن يغفل تانية إذا غفل تانية يرحفها وليس معنى فيها أنها يعني يخسر كل شيء لكن الذي يغفل عن الشيطان في هذه الأمور العبادة العظيمة التانية ربما يروح على طول يفسد له العمل كله يعني تكون ضربة قاضية كما يقولون فلذلك نود إن شاء الله تعالى في ختام هذه الكلمة أن نتواصل جميعا بالإخلاص لله عز وجل فيما نقوله فيما نكتب حتى يكون هذا العمل مبارك حتى يبارك لنا الله فيه حتى يكون لنا فيه أجر يوم القيامة وإلا ما أكثر ما نقول ما أكثر ما نعمل ما أكثر ما نقدم ولكن تجد كثير من الأحيان نغفل غفله كبيرة عظيمة جدا عن هذا الأمر وإذلك السلف رضي الله عنه ما بارك الله في أقوالهم وأعمالهم وأيامهم إلا باستحضار النيه الصالحة والعمل الصالح الخالص فأخلصهم الله لنفسه وجعلهم من المخلصين وتعرفون أن رتبة المخلص أعظم من رتبة المخلص قد نكون مخلصين نحن في كثير من الأعمال أو بعضها لكن المخلص هو أعظم رتبة وأجل منزلة عند الله من المخلص وراحظوا في القرآن الكريم أن الشيطان لما توعد بني الإنسان بني آدم بالغواية ما استطاع أن يشمل الجميع بل استثنى طائفة قال الا عبادك منهم المخ لا صيد ولم يقل المخلصين لان انا وانت عندنا اخلاص وبابا احكي انا يجي الشيطان حبه اثنين ضربه اثنين يجيب الضربه القاضيه ونجلس يعني, يعني في وساوس أن المخلص فليس للشيطان عليه سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هؤلاء أخلصوا لله إخلاصا جعلهم يرتفعون إلى رتبة المخلصين الذين أخلصهم الله له أخلصهم له فهم نخلص الذين بلغوا منزلة عند الله عز وجل لم يعد الشيطان له عليهم سلطان نعم قد يوسوس ويشوش لكن لا هؤلاء أخلصهم الله ويدرك أنظروا في القصة يوسف كم اجتمع كم اجتمع على يوسف من دواعي الوقوع في الفاحشة كم اجتمع عليه ذكر بعض العلماء أن دواعي وقوع يوسف في هذه المعضله التي أغري بها وعرضت عليه ووصلها بعضهم إلى أكثر من 15 سبب هيا يوسف ليو... لي... لي... لي... لي... ليجيب المرأة هياه وسوا اكثر من 15 سر كما ذكرنا ل يعني تجعل يوسف في في كف هذه المراه منها اول شيء هو غريب عن بلده والغريب عن بلده يفعل ما يشاء لانه لا يعرفه احد ثانيا هو خادم والخادم يؤمر ولا يأمر ثالثا هو في قمة الشباب رابعا اوتي شطر الحسن عنده ما يغره ويجعله يعني يحسب لنفسه ألف حساب ويجعل نفسه يعني بعض الناس يكون عنده شيء فقط من زينة الدنيا أو من فتجد يعني يطير صن سيارة أو منصب أو كذا ويحسب نفسه هو الكل في الكل يوسف لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الإسلام قال رايته وقد اوتي شطر الحسن خامسا خلوة سادسا اغلقت الابواب سابعا هي من دعت ثامنا هي من باشرت ونبت يدها اليه وغيرها من الأسباب التي جمعها رب العلمائنا في قصة يوسف فما الذي نجاه؟ قال الله عز وجل ولقد هم به وهم ورقد همت به وهم بها لولا الرآبرهان ربه إيش الآية تتمت الألوا لا, لا ربنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فهؤلاء قوم يعني من من آباء الله ورسله ومن أصحاب نبينا والسلف الصالح قوم أخلصهم الله فجعل البركه في اقوالهم واعمالهم وافعالهم وكلامهم كما قال كلام السلف الكثير من العلماء يقول كلام السلف قليل كثير الفائده وكلام الخلف كثير قليل الفائده ليش ليس اللسان هو اللسان والحروف هي الحروف والمباني هي المباني والمعاني المعاني لكن القلوب ليست القلوب والنوايا ليست هي النوايا يقول بكهول رحمه الله ما أخلص عبد قط إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه إذا كان الكلام فيه إخلاص يجعل الله فيه الحكمة والموعدة ولذلك واحد من السلف كان من المشاهير ممن يعظ الناس جاءه ابنه وقال يا أبتي ما قالوا الناس إذا واعظه فلان وعلا لا يبكون وإذا جاءوا إلى مأد مجلسك بكتوا قال يا بني ليست النائحة الثكلا النائحة المستأجرة ليست النائحة الثكلا التي تنوح من أعماق قلبها ويحتلق فؤادها وتخرج الزفرات والآهات من عروقها ليست المستأجرة التي تأتي لتنوح سوايات ثم تأخذ فريهمات وتصارف ليست النائحة الثقلة النائحة المستأجرة ومن الأمور مهمة المتعلقة بهذا الموضوع موضوع الإخلاص لله عز وجل أن العمل قد يكون من أسهل ما يكون على صاحبه والإخلاص. قد يكون من أشد ما يكون يعني قد تسفل علينا كثير من الأعمال أن نقوم بها لكن إذا جاء الكلام على الإخلاص هناك يتفاوت الناس وإذلك يقول بعض السلف أعز شيء في الدنيا الإخلاص الأعمال كثيرة لكن من المخلص أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكم اجتهد. في إسقاط الرياء ويقول وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر يعني هذا فيروس قابل التجدد يذكرون عن بعض الفيروسات ومنها فيروس فقداء المناعة أنه يتجدد كل مما يأتي في شكل وكلما جاء دواء غير هو تركيبته وغيرت شكله لكي يتفاعل مع الدواء الجديد هذا أخطر من الفيروسات كل هذا الرياء يتجدد يأتي الشيطان بأساليب وطرق كبيرة جدا وقد ذكرنا في أول محاضرة بعد الصور التي هي قليلة والناس يختلفون في هذا اختلاف كبير جدا يختلفون في اختلاف كبير جدا تختلف أعمالهم وتختلف أقوالهم ومناصبهم وتعاملاتهم في هذا الباب في ذلك انظروا يقول أن الرياء ينبت في لون جديد يعني كما ذكرنا قبل قليل يعني في الرجل الذي توضى وخرج وذهب في مسجد وصله وكذا وكذا أثناء الصلاة, أثناء الصلاة يأتي الشيطان فيأتي لا يتكلم عليه في وقفته فتجده يخلص ويدفع الوسواس الخناس ويخلص عمله لله ثم إذا قرأ يقول له شوف اليوم قراءتك هذه ما لم يقرأها قارئ على وجه الأرض أنت الآية هذه لو تجيب عبد عبدالباسط ما يعرف يقرأها كما قرأتها أنت اليوم وإذا ما أفلح في القراءة يأتي في الركوع والسجود ويأتي في اطاله الدريق ويأتي فهو يتلون كل مرة يأتي في شكل طيب خلص الصلاة كمل الصلاة وما ستطع الشيطان يغوي. وقاوم شيطانك واستعاد بالله ودع الله أخلص وكذا يأتي بعد الصلاة وكله شوف فلان حضر وسمع صلاتك وسمع قراءتك وسمع وقرا وقرأ مقالك وحضر درسك وجاء سلم عليك من أنا شوف وين وصلت بل يكون فلان هذا غير حاضر أصلا يقول يشوف شوف شوف يا ريت كان فلان حاضر اليوم أمس حاضر ما كانت المحاضرة جيدة واليوم يا ريت حاضر كانت المحاضرة من أفضل ما يكون شيئا سيسبب قصية نعم يا ريت حاضر اليوم لا كان فرح سبحان الله يعني فهو يأتيه بجميع وجميع الطرق فملفط واستعد هو ومن غفل عن هذا الباب فنسال الله لنا ولكم السلامة والعافيه الاخلاص كما يقول بعض السلف سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه ولا شيطان, فيف... ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله نعم الشيطان يحرص على أن يغوي الإنسان ويفسد عليه إخلاصه ويفسد عليه علاقته بربه لكن حقيقة الإخلاص هو عمل القلب فينبغي أن يحرص الإنسان على تصحيحه وعلى الاستمساكب يقول ابن القيم رحمه الله العمل بغير إخلاص والاقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه يعني تعب على الفاضي تبع على ولا شيء يتعب الإنسان ثم يجد نفسه لم يستفد من هذا كله شيئا فلذلك نسأل الله عز وجل أن نجعلنا وإياكم من المخلصين ونجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه الكريم خالصة ولاجعل فيه لأحد فيها شيئة ونبعد عنا وعنكم وساوس الشيطان من الرياء والسمعة والعجب وغير ذلك ونجعل عملنا كله صالحة ولجهه الكريم خالصة وصلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنظر إن شاء الله تعالى إن كان هناك أشياء مما كتبه الإخوان لن تذكروا طيب يقول أحد الإخوة دعوة في المنتدى أيوة. لتحسين الأسماء هنا عبد الرحيم نعم لا شك يعني بعض الحين حقيقة بعض الأسماء يعني ما لها معنى حتى وإن كان شيء مستعار أو لقب وكذا أو من أفضل أن يكون شيء يعني يستبشر به يستبشر به يكون اسم جميل أو اسم يعني فيه معنى جميل أن يكون يعني شيء يعني يشرح الصدر ما يكون فيه يعني أشياء لا, لا تصر طيب لماذا لا أستطيع رسالة خاصة لك ما أدري يا أخي والله ما أدري أنا مثلي مثله. يقول أحد الإخوة من منطق العبارة ما كان الاهدام متصل، قد يصيب الإنسان فطور في الطاعات مدة طويلة وطاعات يجاهد نفسه للقيام بها ولا يستطيع الاستمرار عليها أحيان يفعلها وأكثر أحيانا يفعلها وأكثر أحيان لا يفعلها نقول مثلا صلاة الضحى ويجهد نفسه في ذلك وتأبى عليه نفسه هل يعني ذلك أن هذا طيب ام هو فطور في الهمة دخله رياء كيف يعرف أنه مرائي هو فطور في الهمة طيب هذا ليس القطاع الذي يتكلم عنه الأخ نحن نتكلم عن القطاع النهائي يعمل الإنسان العمل ثم يقطع عنه بالمرة أما إذا كان يتعلق بشيء من الفطور فعلي رضي الله عنه يقول إن للنفس اقبالا وإدبار فإذا اقبلت تحمّنوه على النوافل، وإذا أدبرت فقصروها على الفرائض، وهذا كل حال كثير منا يجتهد الإنسان في اعمال ثم يفطر فيها أحيانًا يرجع الى غيرها، وهذا الباب يرجع إلى كل شخص وحاله، فقد يفطر الإنسان في عمل ويجتهد في غيره، ثم يجتهد في هذا العمل ويفطر في غيره، والنفس هذا الباب تفاوتون. وإذا كان هذا بسبب الرياض فعلاجه لسهل أن يستعيد الإنسان ويدعو الله عز وجل ويحاول أن يفسد على الشيطان وساوسه ويخلص لله عز وجل يقول تقول الأخت عمل العبادة على أنها عادة هل, هل يفقدها الأجر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات أنا أعطيك مثال ذكرنا قبل قليل خسن الجمعة غسل الجمعة قام واحد ودخل الحمام وغتصل وكذا وخرج راح الجمعة غسل هذا إن كان بنية التعبد فره أجر إن كان بغير نية التعبد فهو مثل أكل صندوق أو راح نام. يعني الشيء عادي شوفوا يعني ذكرنا قول معاذ رضي الله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي النوم النوم هو ينام يستيقظ للفجر ويعبد الله عز وجل ويقوم بلن ذلك مأجور والآخر بجانبه نائم ما لا أجر وين أنفس أرجو أن يكون كلامي واضح يعني عبد الرحيم يقول تغيير النية داخل العمل تغيير النية داخل العمل والله هذا مبحث إقي إن كنت تقصد يعني نية العمل لا نية يعني المعمول الله التوجه لله بها فهناك نية تنقسم من قسمين نية العمل ونية الإخلاص لله عز وجل فأن تدخل وتنوي العمل ثم لمن تعمل لله عز وجل فتغيير النية لم يحفقه ترجع إليه يا أخي عبد الرحيم في مسألة تغيير النية في الفرائد والنوافل ومن عبادة إلى عبادة ومن الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى وغير ذلك يعني ما استحضر يعني الان تفاصيلها ترجع اليها ان شاء الله تعالى هل الاعتراف بقوه خطوره الشيطان والخوف من كائده في شيء مخالف للشرع الله عز وجل ما حضر ما حض الا وينبغي ان نعترف بان فيه شيء فيه خطوره وفيه شر وينبغي ان نخاف من شره ونستعيذ بالله منه الاستعاذة بالله عز وجل منه يدل على ان الانسان لكن لا ينبغي ان يكون هذا الخوف خوف يعني عبادة كما كان عند المشركين كانوا يعني يخافون الشياطين خوف عبادة ويستعيدون منها ويستعيدون بها وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا فالشيطان لا اساليب ولا يعني اعطاه الله نوع من القوة يعني العالم الجن عموما بما فيهم الشياطين عندهم قوة ليست للآدمين منها ما ذكر الله إنه يراكم وقبلوا من حيث لا ترونهم وهذه قوة إنسان يراك وأنت لا تراه يعني هذا إيسا غير طبيعي فكذلك الجن وأعاد في قوة التشكل قوة التنقل وغير ذلك وقوة الوسوسة ومع هذا كله قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا وأخبر الله عز وجل أن المؤمن التقي الصادق ليس للشيطان عليه وسلطانه عفونا إخوة عن قطاع الصلاة والسلام فيكم بسبب طيب أرجو للأخ جمال يكون كلامي واضح فالمخالفة الشرعية في خوفنا الشيطان بحيث أن الإنسان يصير عنده خوف الرهبة وخوف يعني يجعله يعني يجعله يجعل لهذا الشيطان سلطى عليه ويظن أنه يعني يستطيع أن, أن يتجاوز الحدود التي يعني هي لله عز وجل يعني بعض الناس يخافون من الشياطين ويخافون من الجن ويجعلونها ذيدنهم وحياتهم ويظنون أنها تتصرف في الكون مع الله عز وجل لا هو مهما كان فهو كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا بمعنى أن المؤمن التقي القوي هو قوى الشيطان ولو يكون هذا الشيطان إبليس الأكبر لهو الج... كما يقال كيم الكبير فهو ليس وشيء أمام المؤمن القول وذلك يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض الأخبار أنه من بن الإنسان من يصرع الجان يذكر أن بعض الجن يتحدثون فيما بينهم عن إنسان سرع جان مر بجانبه فانصرع هذا الجان من قوة إيمان هذا الرجل وذكره لربه ومحافظته على طهارته وعلى قراءته وعلى تلاوته وعلى أذكاره. ما ستعني إقتلاع منه؟ وتعلف القصة عمر. عمر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ولج طريقا إلى إلى ولج الشيطان فاجن فجن إلى ولج الشيطان فلج غيره. يخاف. فوليس له سلطان على من احتفظنا بالله وبطاعته. فيما يقول قوى العلماء توفي رحم الله في مساء المتغير الشدائع الهواكين. اخونا ابو مريم تطوان يسال عن النقاشات اللي في المنتدى في بعض المستجدات العصريه التي انا اقول يا اخي والله أنا يعني المستجدات المتغيرات الواقعه في زماننا ينبغي ان هؤلاء عنها علماؤنا المعاصرون ليس معنى هذا ان كل المستجدات أما ارجو ان يفهم, يفهم كلامي بجميع حتياته لانه موضوع حساس شيئا ما الاخر انظروا سؤالا ما يقول فلان في من ينقل أقوال علماء توفوا رحمهم الله في مسائل متغيره إذا قلنا لا لا ينبغي أن نقول أن نقبل علماء اذا انتهينا كل علماء المستاذقين المتوفرين ما حاجة إليهم لا كلام خطا إذا قلنا لا لا يجوز أن ترد كلامهم فحينها سنقع في محضر آخر وأن هناك مستجدات ما يكون نهائيا خطر ببالهم ولا رأوها ولا سمعوا بها كمثلة نعيشها اليوم هناك أشياء يستجد كثيره الآن وتوارئ نوازل وعلم, وعلم النوازل هذا علم خاص في الشريعة وفيه مؤلفات وفيه كتب ولا آلوث لا يتصدر له إلا المتخصصون من علمائنا وفقهائنا وغيرهم يسمى بالنوازل الفقهية أشياء نازلة أضرب مثلا مسائل تبية كثيرة جدا لو تذكرها لي من توفي من علمائنا قبل مائة سنة لا يستطيع يجيبك يقول أنا ما أعرف سلما سيأتي بعده بمائة سنة أطفال أنابي زراعة الآن زراعة التي تقع بين الرجل المرأة فيما يتعلق بالحمل، وكذلك من الأشياء المستجدة الواقع الآن التي لا يمكن أن يفتي فيها إلا علماء الزمان وإن تأتي بفتاوى أخرى لعلماء آخرين في أمور تشابهها أو تقاربها لن تستطيع أن تأتي بالجواب الصحيح فنقول الأمر الرئيسي على أطلاقه لا يمكن أن نرد يعني لا يمكن أن نمنع لأن هناك أشياء مستجدة الآن ومتغيرة يمكن أن نجد لها فتاوى من علماءنا السابقين يستأنس بها ولا يمكن أن, أن نقول لا لا يمكن أن نستدل بشيء إلا ب لكن أولى من يتكلم في النوازن المعاصرة هم علماؤنا المعاصرون الآن لا فيما نسيانا العلماء المتواجدون في البلد التي فيها النازله فهم اولى ان يتكلموا في هذا الامر اولى أن يتكلموا في هذا الامر المستجدات الواقعه الان في كثير من البلاد الإسلامية امور لا يجوز لمثل ان انا اتكلم عن نفسي ولا يجوز لكثير من ما مناقشون هذه الامور في منتدى أن يتصدروا لها وأن يأتي بفتوى عالم قبل 50-60 سنة ويقول انظروا ماذا قال في كذا وكذا نعم كثير من الأشياء التي كانت في ذلكم الزمان في بدايتها كانت أمور ليس فيها المستجدات الموجودة الآن وال والأشياء التي وقعت الآن أمور خطيرة جدا حتى الآن في بداية الأحداث أنا ذكرت هذا الأمر في بداية الأحداث في أول أحداث تونس ومصر قلنا بان هذه الأشياء حيرة في العلماء أشياء اختلفت فيها العلماء في ذلك الوقت ماذا يجب على لا؟ ماذا لأصل يقل... لا هو كذا لكن أن نتج عنه كذا ووقع منه كذا واستنتجنا كذا وهناك مستجدات في الأمر فحقيقة الله يزيكم خير يا إخوان هذه أمور خطيرة جدا وأنا أريد أن أضيف أمر آخر مسأل... مسألة الآن إخواننا في مصر ودخولهم في العمل السياسي وغير ذلك أنا والله أستغرب أستغرب أستغرب الواقعة في مصر والنطح والجذب والنقاش الحاد في المغرب سبحان الله لو أن هذا في المغرب يقول نعم ممكن أن نتدارس الأمر ونتناقشه بحبية وبمجرد آراء لا أقل ولا اكثر انجاز لنا هذا الامر لا بالفصل وال والقطع لأن هذا امر العلماء فهم اولى ان يسمع لهم في مثل هذه الأمور وان يؤخذ بقولهم وان ما اعجبك ان تسكت خلاص ما اعجبني فتو فلان اسكت لا تحرج على الناس وضيق عليهم وهم ليس لهم في بلدهم الا هذا العالم فقلت لهم لا تاخذوا بقولي سيخذون بقول من قولك انت من انت ما محلك من الأعرار؟ فأريد أن أقول أمر وقع في بلد آخر، ف بلد هذه لا تعد علماء فيها علماء مشهود لهم بالفض و بالسنة و بالخير، في الأمر ويحرصون فيه على على على صواب، فإن أصاب فلهم أجر وإن أخطأ فإن أصاب فلهم أجر وإن أخطأ فلهم أجر. فما بيننا نحن الآن بيننا وبينه ستة آلاف كيلومتر، والحمد لله عافنا الله مما أبتل به أولئك. وتجد يعني مع أن في فتاوى بعض علمائنا في بلادنا نحن من يش يشهد ل لهذا أو بذلك. لكن أريد حقيقة أن أقول يا إخوان يعني حبذا حبذه يعني حبذه لو نصرف همنا إلى أمور أخرى مهمة جدا. نحن الآن قربا نتكلم على الإخلاص. بالله عليكم إخلاص بالله عليكم يا إخوان الآن, الآن. أنا وأنت هل نحرص على الإخلاص؟ في أعمالنا وأقوالنا كما ينبغي هل نتذكر موضوع الإخلاص في كل أعمالنا هل نتعبد لله بأكلنا وشربنا ونومنا ولبسنا وذهابنا يعني هذا أمر أخطر بكثير هذا أمر يتعلق بأنا وأنت يتعلق بعملي أنا وأنت يتعلق بمصيري أنا وأنت بجنة أو بالنار هذه المواضيع التي هي مواضيع حساسة ومواضيع مصيرية ومواضيع نحتاجها في كل أعمالنا وأقوالنا نخفر عنها ونجلس والله فلان أخطأ وفلان تكس وفلان تحزب وفلان صار فيه كذا وفلان صار فيه كذا من أنت حتى تحكم على الناس من والإشكال هو عدم الإحاطة بالواقع أنا أخ مصر التقيت به قبل أيام جاء من مصر ويحكي لي عن واقع فيه يعني اخذ ورد وجد وفيه اقوال وفيه يعني الناس حقيقه يعيشون ازمه مع ان كلام علمائهم واضح وصريح وهناك شيء من الاختلاف فيما بينهم فإذا اختلف الكبار واختلف جهادهم واراؤهم انا لنا نحن نتناطح وننتدابر ونت ونختلف فحقيقة موضوع هذا يعني ارجو من الله عز وجل أن يعني يوفقنا نحن على الابتعاد عن مثل هذه الأمور وأن نشتغل بأمور هي أهم من هذه الأشياء التي هي أكبر مننا الواحد إذا لبس جلباب أكبر منه تطيحه على وجهه إذا لبس جيل باب أكبر منه أو نعل كبر منه ورأي جيل خطوة ثلاثة يجي على فكذا ابن يقول هذه أمر أكبر منا إذا لبسناها فربما نعتر عطرة لا نقوم بعدها طيب يقول الأخ هل إذا أخبرت أحداً بعمل صالح تفعل يعتبر رياء الأفضل أن المسلم لا يخبر عن عمله الصالح هذا هو الأصل. الله عز وجل في الصدقات إن تبدو صدقات فانعم ما هي وإن تخفواها وتؤتلف قرفها وخير لكم. والرسول قال أن من السبع الذين يضلهم الله فظلهم لا ظل إلا ظل رجول تصدق بصدقته فأخطأ حتى لا تعلم الشمال وما يمينه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة لأنها أدعى للإخلاص. فالأصل أن الإنسان لا يتحدث بعبادات قام بها خشية أن يقع في الرياء لكن إذا كان اهلا يتحدث ببعض أعماله أمام الناس من باب الارشاد والتوجيه والتحفيز على الطاعة وكان يامن على نفسه من الوقوع في الرياء وال والعجب والتسميع فهذا جائز وله أجر إن شاء الله تعالى عمل العبادة على أنها عادت تفقدها الأجر طيب هذا سبق الكلام عليه سؤال ايوان انا كان عدت الصفحة اعجاب المرء بعمل عمله فاتقنه واثنى عليه غيره فحصل له اعجاب في نفسه هل ينافي الاخلاص والله العجب بالعمل هو ايضا مفسداته ان يعجب الانسان بعمله وذكرنا قبل قليل ان الانسان اذا عمل عمل ينبغي ان يسأل الله القبول لا ان يعجبه بعمله وينتفخ وينتفش اما مسألة مدح الناس وثناء الناس بعد العمل فهذه من عاجل بشرى المؤمن لكن بشرط ان ألا تجعل الانسان يعني يتكبر او يعجب بعمله مدح الناس وثناؤهم في عمل اتقنته هذا عاجل بشرى المؤمن وطبعا اذا كنت فيه مخلصة اما ان يجعل الانسان همه وغايته مدح الناس ان مدحوه اعجبه ذلك وافتخر به وان ما أمام ما يقول والله هؤلاء ما فيهم خير كم عملنا وكم كذا ولا واحد منهم قال كلمة خير فنقول له هذا ينافي الإخلاص تقول أخت كل زمن ولا هو واستشها... اشت... اشت... اجتهاله على تقصد وتطوره نعم هناك أشياء كثيرة مستجدة الأصل في الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية أنها صالحة لكل زمان ومكان لكن هناك مستجدات هناك نوازل وهي لا شك قليلة الأصل في الأحكام الشرعية أنها الأكثر ثابتة هناك أشياء مستجدات ونوازل تكلم عنهم الفقهاء من يتعلق بالفتوى وتغير الفتوى باعتبار الزمان ومكان وأيضا فقه النوازل وغيره فهذه أمور لها أهلها ولها علماؤها نتأل الله عزيزي أن يطيل في أعمارهم لكن هل إذا أنا لم أقتنع بأقوال المعاصرين وبقيت على الأصل أأثم يا شوف أهم شيء أهم شيء في هذا الموضوع أن يكون لك إمام وعالم المتدع أن لا تجتهد وتجلس ترجح وتقلب وتقدم وتؤخر برأيك وبما يروق لك ويناسب هواك هذا أهم شيء أما إذا كنت تقول بقول عالي مثلا مثل مثلا مثلا, مثلا, مثلا, مثلا في المثال الان الذين قالوا لا ما ندخل والله ما عليهم من, من سبيب ولا عليهم من اثم ليش قال والله تجارب سبقت وما نجحت وهناك يعني مفاسد نقول جزاكم الله خير خلاص تجنلت المفاسد غيركم رأى ان المصلحة اعظم من المفسدة وغيركم رأى ان التجارب السابقة كانت في واقع غير الواقع الذي نعيشه الان أنا أريد أن أضرب مثال، والمثال القديم و وأضربه من باب لا مقارنة بين المثال الذي سأذكره هو الواقع الآن في بعض البلاد الإسلامية في العراق بعد سقوط النظام السابق وخربت الأمور ودخل الشيعة وحصلت الطائفيه وغير ذلك كان هناك ف أهل السنة في فيما بينهم بين من يقول ندخل ونحاول أن نسعى في التصويت على الاصلح وأن نحاول أن نسلح ما أفسد الناس وفي تحقيق أخف تجنب أعظم المفسدتين ولا ارتكاب بأخف مع تحقيق بعض المصالح والبقية قالوا لا مادام أن الأمر على ما هو عليه لا يجب أن نتحدث كذا وكذا فمن أن الانتخابات؟ ودخل الشيعه كل تقرير في الانتخابات فازوا بالانتخابات وأخذوا الوزارات السيادية الكبرى فقتلوا أهل السنة شر في هذه اللحظة التي كان فيها الأخذ الجد بين السنة في العراق كانت كثير من علماء السنة في العالم يقول لهم أدخلوا إياكم أن لا تدخلوا إن تركتم الأمر لهؤلاء سيفعلوا فيكم ما فعلوا في إخوانكم في خلاف العباسية يوم أن قتل التفاح أكثر من مليون ويقال مليوني مسلم بخيانة الرفض أبو هذا النصر الدين الطوصي وابن وهذا ما كان لما رجع السنة للوراء جاء الأخباف الأرجاس فأنجاس ففعلوا في أهل السنة ما فعلوا وتعرفون المذابح الدامية والتهجير والتقتيل والتعذيب وغير ذلك ما وقع في أهل السنة في العراق فهذا نموذج بسيط جدا ومرير وكذلك يقال في غيرهم إذا كانت هناك أوجب تشابه طيب يقول إلا إذا كانت عبد الرحيم المحصل إلا إذا كانت متشابهة ماذا يشتق أخي عبد الرحيم يقول المراقب العام يكفيه ما يلاقوه من العلمانيين نعم صحيح اللهم استعان طيب العائدة طيب كما كما يقول لقد لحافك مدرج ليك قد لحافك مدرج ليك صحيح <تصفيق> أي نعم طيب طيب أبد الرحيم ابو حفص النازله لا تقصد النازلة هي الأشياء المستجدة التي تقع وتحتاج إلى اجتهاد من العلماء في بيان حكمها في تصورها في يعني تحقيق مناطها وغير ذلك يعني هذه هي النازلة أشياء تستجدت كما ذكرنا قبل قليل كانت هناك مستجدات كثيرة جدا في الطب مثلا ما يسمى بأطفال يسمى هناك أشياء مستجدات طبية الآن في كثير من الأشياء التي تحتاجها مثلا بعض أصحاب العمليات أو مثلا المرأة التي تساقط شعرها بسبب يعني العلاج كيميائي وغير ذلك يمكن تلبس الباروكة والباروكة هذه شكلها هل ينبغي أن تكون متصقة بالرأس غير متصقة مع حكم إنبات الشعر وزراعة الشعر هناك أشياء مستجدات الآن في أمور كثيرة في الطب في السياسة في, في المعاملات المالية الآن أصحاب التجارات المالية الآن حتى البنوك الإسلامية هناك عندهم مستجدات كثيرة جدا ومعاملات جديدة الآن لا بد من أن ينظر فيها وأن ينظر لها نظائر في الفقه الإسلامي ويحكم عليها بالقبول قبل أو بالرب هذه ما يسمى به النوازن أرجو أن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وان ينفعنا واياكم بما سمعنا وقلنا ونجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته